ular kişilerini İslamga da'vat qilar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Banu Sa'd ibn Bakr qabilasiga yuborgan elchilari ularni İslamga da'vat qilganlaridan so'ng mazkur qabila Peygamber sallallahu aleyhi va huzurlariga o'z vakillari Zimom ibn Sa'labani Sa yuborishga qaror qildi. U kelib, kerakli narsalarni payg'ambar sollallohu aleyhi va sallamdan so'rab oldi. bu so cevabını yukarıda ıır kalıp hadisine metden organdik 3 bu hadisten alına edilen faydalar birinci Hacersizlerselerini so verriz yası emmez degekin sahabalarını adamlerden ilimge Çan kahliklerden alış 3üncü İslamlı kişilere yetkisiz üç'ün adamlarını yuarııp purşlerurlege 4ü, sucaylardagi kişiler vakirllri merkezga kelib din ahkamlarını organiip keetişi faydali ene 5. mu Muhammad aleyhiissalam Allah dalat ta tamanıdan yarıılgan peygamber ekerlikleri 6nçi Osmanlı Allah yaratgani 7. yerni Allah yaratkani 8ci tağlarını Allah dalat ta tikkla qgani 9. to'ular içindegi narsalarni ham Allah payyda qilgani 10 bir narsani takqitsh uchun Allah'nin sifatlari ila qasam içiib savol berish mumkinligi 11 bir kecha kündüzni 5 vaqt namazni Allah ta farz qilgani bu hech kimdan hatta mu Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallllamnin o'znin ham chiqqan narsa emasligi 10kin. şunuapqi <hit> yetgan maurrkdan zakat berişini Allah dada fars q gani. 13cü Ramazan ayroyasini Allahning o’zi fars qirrgi. Uşma hadissini bu vaptta keltirişimizdanəsasi maqsad ham xutdu şufaylidir. Allah da on olanning o’zi cari qilgan farzni her bir bende boyun tavramay amalga aşırishi lazımm. Bu farzni heç bir zat Heç qday şarayetta inkar. On 14 qadr bolgan insanga baytunlan haç kilişna ham Allah ta'lanin uzu farskirgani. On 15 jannetga kilişna hak lagan insang, mazgur ibadatlarınin hammasini kamitmeyi ada etişi kerekligi. Agar ehtivar bir bolsak, birinci rivayetta iman, kalimeyi, şehadet toğrusu da heçkande gap yok. Fakat namaz, zakot, roza va hazv haqida gap bor. Zimom ibn Sa'alaba mazkur ibodatlarni kamitmay ham, oshirmay ham ado etishga azm-i qaror qilmoqda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam esa, agar u rostgo'y, sodiq bo'lsa, albatta jannatga kirish haqida bashorat bermoqdilar. Bu mu'min bo'lmay turib ham ibodat qilsa jannatga kiradi degani emas. Chunki iymon birlamchi narsadir. Iymoni yo'q odam Zinom ibn Sa'laba singari ahd qilmaydi. Chunki Zinom ibn Sa'dabaning iymon keltirgani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu savollardan oldin ma'lum edi. Shuning uchun bu hadisni o'qib o'rgangan kishi, karima shahodatni aytib iymonga kelmagan odam ibodat qilib jannatga kirishi mumkin ekan degan xayolga bormasligi, uni boshqalarga aytib yurmasligi kerak. بو عدی حقیقت بو حقیقتن یاش باردن هم بلده یخشنب اویلب کرسک پیغمبرمیز صلی اللہ علیه و سلم زمان ابن سعلبه رضی اللہ عنهونی نماز، زکات، روزه و هج ایبادتلارنه هیچ کمیتمی ادایتشک قلگن اهد اعتباردن اگر راستگوی بوسه البته جنت که Uzoz Sallallohu alayhi va sallam zimom kalimayi shahodatni aytgan edi. Bu ibodatlarni ado etmasa ham jannatga ki kiraveradi de, deganlari yo'q. Ushbu inkar qilib bo'lmas haqiqatni har bir inson unutmasligi va shunga yarasha amr qilish kerak. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol أتاكم رمضان شهر مبارك فرضى الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي Ebu Hureyra Radiyallahu Anhu'dan rivayet qalinede. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem Sizge Mubarek Ramazan ayı kelde. Allah Azze ve Celle sizge onun rozasini tutmakni farz kıldı. Unde asmanlarınin eşikleri açılur. Unde cehennemnin eşikleri yapılur. Unda o’zbımca shaytonlar kiishallanur. Unda Allahning bir kechassi bo’lu u min keçeden yaxshidur. Kim u keəing yaxshiligidan mahrum bolsa, va taqiq mahrum bo’libdi dedirr.Nsai va bay haqiy riwayatt qirganlar. Uşmu hadesi şərifdan alnadigan faydalar. Birinçisi Ramazan oyi mubark oy ekanligi. başka aylarını bir bu sifat ile vassip qilinmagan Ramazan ayı yenining 12 ay içinde eng efzali eng barakali ise eng uruğudur u 12 ayning Sultanıdır İkinci Allah ta ala musulmanlarga Ramazan ayı rozasini fars qgan 3şme bu vata kirtirishten asasi mqsad ham mana şukule bayan qırış Amazon ayeninin rozasini tutmaqlik her bir bendgi Allah damaradan cari qilingan farzdur. 3 Unda asmanlarının eşkleriri açılır. Oşa açılgan eşklerden Allahnın rahme xayıırr barka yoğulur. Rahmet parişəri tuşur. Bandalə tutgan rozaləri qilgan yaxshi amallerinin sevababları çandan çandan köpayı asmanga, kutarılıur. 4cu Unda jahannamning ehikili yokulur. O’sha muborak oyning hurmatidan jahannam eshikili yokulub, unga kirish vaqtincha kechka sorulur. Kişilarga Allahning rahmati bo’lu, ularga yaxshi imkodlar yaratılıp berulur. Ruza tutup, ibodat qilgan kişilar jahannamdan kutulur. Vci. unda o'z boshimizga shaytonlar kishallanur. Ramazon oyi sarafidan o'z boshimizga shaytonlar kishallanib, roza tutgan mo'minlarni vasvasa va irvoq qila olmay qolishadi. Shuning uchun ham rozadorlar bemaloni xayrli ishlarini, ibodatlarini qiladilar. 6. Unda Allohning bir kechasi bo'lib, u ming kechadan yaxshidir. Bu kecha Laylatul Qadr kechasi dur. Undagi ibodat yaxshiliklarga berilgan savob va xayr-barakalar shu darajada ko'pdir. Kim o'sha muborak kechani uyqu bilan behuda bi o'tkazsa, barcha yaxshiliklardan mahrum bo'ladi. Bu hadisi sharifga hayotimizda amal qilishga boshlanishimiz, muborak Ramazon oyidan to'la foydalanishga o'rganishimiz lozim. Амазон шариф кунларини, рӯзадор, тунларини дедор бўлу ибодат ила ўтказишимиз керак. Лайлатул қодр кенчасахм беуда ўтмаслиги лозим. Ан-Назри ибн Сибана розияллоҳу анҳу қол: Кунту ли Аби Салама ибн Абд ар-Раҳман ҳаддасни би سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض سيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت همه امه رواه النسائي واحمد ناظر بن شيبان رحمه الله عليهن من روايه قنينه ابو سلامه ابن عبد الرحمنا منغا انت اتاندان Aten Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem'den Eşitken Ramazan ayı haqı Degener seni yapıribdir. Uşende Aten bilen Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'nin Oralari de kim yo’q ekan Dedim. Ha Otam menge Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Elbette Allah sizlerge Ramazan rozasini Farz kıldı. Men ise sizlerge onun Kıyamini sünnet kıldım. Kim imanla, Sawab umudida unin rozasini tutsa, Wa kishalarini bidar otkatsa, Gunahlaridan anasidan yangi tughurgandik bolub çukur, Dedilar, Dedi. Nasa'i wa Ahmad ruayat kıl geldler. Avala hadis rauyesi Nazir ibn Shayban rahmatullahi alayhi bilan tanishib alaylik. Nazir ibn Shayban khuddani albasri حدثات ابو سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف واتلاردن روايات قدشة بو حدثات روزانين فضل طورسده در وزادتان قاسب ابن فضل ابن خداني نصر ابن علي الجهزمي ابو اقل الدورقی در روايات قدشة در نظر ابن شایبان رحمت الله عليهنين ابو سلامة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه اتسگه Rasullah Sallallahu Aleyhi Vaəllam Ramazan oyi haqida muhum hədis ətədərini billib yurar edilər.Şning uchun əbu Sal Rayallahu anhu ko’rishi bilə oşa şey hədissini ətib berişini soradilər. Uşmi işdə işte həm saləfi saroqlərimizni ilimə, bəyqbərimiz Sallallahu Aleyhi Vasəlllammdan sadur bo’lgan hər bir hədisqa qansələm etibar bilan qaraənliklərini korib durupimiz. Ulu azizlarimiz har bir qulay fursatdan ilim yo’lida unumli faydalanishga harakat qirganlar. Biz ham ulardan o’rrnag olishimiz lozim, Ushbu hadisdan olinadigan boshqa faydalarimiz. Birinchi Ramazan oyi rozasini tutish All tomonidan fars qilingan ibadat ani. Ikkinchi Ramazon kechalarini bedorlikda ibodat qilib o’tqazish Payg'ambarlarimiz sallallohu alayhi vasallam joriy qilgan sunnat ekan. 3. Kim iymon ila savob umidida Ramazon kunlarini roza tutib, tunlarini bedorlikda ibodat qilib o'tkazsa, gunohlari mag'firat qilinishi. Shunday bo'lgandan keyin bu hadisga amal qilish kerak. Ramazon rozasini qoldirmay tutib kechaladi, qoyum holda ibodat ila o'tkazib, gunohlar mag'firat qilinishiga erishish kerak. Muhtaram jamoa, saflarimizni tekislab olaylik. Oralarimizda bo'sh, ochiq joylar qolmasin. Telefonlarimizni ovozini o'chirib qo'yilik. ال اكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر أشهدله إه الله أشهدله إه الله أحد أن محمد الرسول الله أحد أن محمد الررسول اللهحي على الصلاة حي على الصلااح على الفلااح حي على الفلااح دقامت الصلاةقدقامة الصلا الله كبر الله كبر لا إله Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliq Yawm Iddin Iyyaaka Nā'budu wa Iyyaaka Nasta'iin Ihdina الصirاط almustakim صirاط الذina an'amta alayhim ghayri al غضب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارايت الذي يكذب بالدين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 الله اكبر الله الله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 Миа аллоху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху Allahu akbar.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 <تصفيق> الله اكبر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 و <laughs> ا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم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 قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إلا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك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 وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ لا امل لا امل ان جهنم منكم اجمعين وقال يا ابليس ما لك ان لا تكون مع الساجدين وقال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين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 قال خروج منها مذؤ ممن مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبعك منهم لام لان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئ تُمَ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَرَاءَ الْجُورِ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ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 اننا جعلنا ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها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 فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ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 وَلِكُلِّ أَّةٍ أأَجلَل فَإذاَا جَ أَأَجَُم لا يَْتَأخِرُونَ سَعَتَو وَلَا يَْتَقدمونُون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 أَلاَ يَكُن لَّهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 كلَُّ ماذاَ خَالَت أَُّتُ لعَنَتْ أُخْتهَا حتىَت إِذَ الذََّكُ فِي آجَمعَْ قالَات أُخْرَهُُم قالَات أُخْرَوُم لِأُولُمْ رَبَّّنَاهَا أُلَ إِأَضَّونَ فَآاتِهِمْ ذاَابَ مِنَ الناركُ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 Sambi'Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allahu akbar. Subhanallohi va bihamdihi. Alhamdulillahi robbil alaminir rahmanir rahim, maliki yawmid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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا الا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء وَلَا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجز المجرمين لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَأَذَّنَ مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 وَهُوَ الذي يُرسِلُ الرِياحَب شْرَم بَنَا يدَي رَرحمَةِ حتىَ إذَا أَقلَت سَحاب حتىَ إذَا أَقلَت سَحابًا فِقالَالًَا سُقُناَاوُ لِ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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله سمع الله لمن حمده الله اكبر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 أبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وَعجِبَةُم أَجَ أَكُمْ ذِكْرُم مِ الرَبِّكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِنْكُم لذِرَكُمْ وَلتَتَّقُ وَللتَتَّقُوا وَلا عَكُمْ تُرْرحَمُون فَكَذَبُوا فَأَ جَينَ وََّذينَ مَهُ فِيفُلكِ وَأَْرَقَن الذيينَ كَذذَّبُ إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم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 أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 ولا تمسوها بيسوء فان ياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعل لكم خلفا من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا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 فأَخَذَتْ أُمُرُ الرَّجَفَةُ فَأَصَحُ فيِي ذَهِم جَثِمِين فَتَوََّ عَنْ وَم وَقَا يَا قَوْمِلَ قَداءبَ لَغْتُكُمْ رسَلَةَ رَبّ وَنَصَحُ لكُمْ وَلَِ لا تُحبُّون النَّ فتَول عَنْ وَمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَ قَدَ أَبَ لَغتُكُمْ رسَلََةَ رَبّ وَنَصحُْ لكُمْ وَلَكِ ل تُحِبّون النَّ صِحين وَلُوطَن إِذ قالَالَ لِقَوْمِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَد مِنَعَلَمِين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه وَمَا كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِللاا أَ قَاوا أَخِْجُهُم مِنْ قَريَتِكُمْ إِهُ أُنَ سَُتَطَهَرُون فَأَن جَينَهُ وَأَهْلَهُ إمْ رَأتَهُ كََتْ مِنَ الغابِرين وَأَمْقرَرنَا عَلَيهِمَّ طَرَاء فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 سبحان ذي العزة والأعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت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 الله كد الحد للله رَّ العالمين الرحمنان الرحي م مك أوو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 مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعُوهَا إِذَا وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا من قريتنا او لا في ملتنا قال ولئن كننا كارهين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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا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 الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Ad-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ, وما أخذنا أهلها بالبأساء وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فَاخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ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 As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Allahu akbaru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 حقيق على أقل على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني أَلا إِن كُنْتَ تَجِئُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بيضاء قال المَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قال المَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالَاوا أَْرجِه وَأَخَاهُ وَأَْرسِلفِيمَدَ إِنِ حشرِرين يَأتُكَ بِكُلِّ سَاحِررٍ عَِيم وَجَ السَّحَرَةُ فِي رَعَونَ قالَاوا إِ لَناَا ل أَجرْرًا إِ كَُّا نَحْنُ الغَالِبِين. قالوا نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى ان ما تلقي و ان نكون نحن الملقيين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فُغْلِبُوا هُنَالِكَ وَعَن قَلْبِ صَادِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ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 لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين وانو ان الاه ربنا منقلب وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ أَكْبَر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 غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ أَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لْيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 قال عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ أَرْضُكُمْ قَالَ عَسَى أَنْ يَهْلِكَ رَبُّكُمْ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْظُرَ كيف أَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ أَوْ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُعْذِرَكَ كَيْفَ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 وَقَاُوا مَم تَأتِنَ بِِ مِ آيَةِّ تَصحرَناَا بِهَا فَمَا نَححْنُ لَ بِمُؤمِنين فَأَْرسَنَاعَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَجرادَ وَلْقُمَّ لَ وَرّ فَادِ عَوَّّمَ آياتَاتٍّ فَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ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 فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا وكانوا وكانوا عنها غافلين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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allahu Akbar سمع الله لمن حمده Allahu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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملك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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أصنام لهم قَالُوا يَا مُوسَىٰ جِعْلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرُمٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُل لَّا أَعْبُدُ مِثْلَ اللَّهِ أَبْغِي كُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَأَخِذْتُم رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى قَاطِنًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَعْظُمَ قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً فلما تجلى ربه للجبل جَعَلَهُ جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنْ اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Аллоху акбар Аллоху акбар Аллоху акбар Алҳамду лиллаҳи Роббил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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوا هَٰذَا وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِيهِ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لنا وَلَمَّا رَجْعَ نُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَبَّانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ وَأَخَذَ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّي اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ, وذلة فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 Sami'Allahu الله hamidah, Allahu الله Allahu akbar, Allahu Allahuakbar, Allah. Asselamu aleykum wa rahmatullah Asselamu aleykum wa rahmatullah Allahu akbaru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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين لربهم يرهبون واختار موسى 70 واختار موسى قومه 70 رجلا للميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت قال ربي لو أهلكتهم من قبل واياي أَتُهْلِيكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ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 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ يَأْمرُرُهُم بِالمَعرُ فِي وَيَنهَاهُ عَنِلمُمْ كَرِ وَيُحُِّ لَهُُ الطَّبات وَيُحُِّ لَهُُ الطَّباتاتِ وَيحَدْ لِمُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورِ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 لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله والرسول فامنو بالله ورسوله نبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته لعلكم واتبعوه لعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ أَضَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وقولوا, وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قط قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu like, Aqbal Alu. Allahu like, Aqbal Alu. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت Субхана ал-малики ал-хайй ал-лази ла янаму ва ла ямуту субхун къуддус ар-рабна ва раб ал-малаикати Nas'aluka al-jannata bika minan-nar. Allahu akbar.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 اللَّيْن وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا يَوْمَ سَبَتِهم شُرَّعٌ وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَاهُم مُّهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نو عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أمما مِنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا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 وَإِذن تَقُنَجَبَلَ فَووقَهُم كَأَن النَظَُّةُ وَظَُّ أَن النَّ وَاق بِهِم وَظَُّ أَ النَّ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُ مَا آتَنَكُمْ بِقُوَتِ وَزكُوك واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 نَبِيُّ صَاحِبِهِمْ مِنْ جِنٍّ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ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 لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر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 فَلََّ أَثْقَلَدَّعَوَ اللهَّه رَبَّّهُ مَا لَئِن آأَتَتَنَ صَالِحََّ نَكُلَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّ أَتَو مَا صَالحًا جَعَ لَهُ شُرَكَ أَفِي مَا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 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ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 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تُظْفِرُونَ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وهو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 خذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 وَهَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 وَذكُر رَبكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُواعَو وَخفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القَوولِ بِالغُضُ وَالآصَالِ وَلاَا تَكُم مِنَ الْ الغافِلين إِ الذيينَ عِ دَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكبِرونَ عَنْ عبادتِهِ وَيسَّحونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الله أكبر سَبِعَ اللَّهُ لِمَنْ الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملك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 وَلِلَّهِ آخِرَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْأَكْثَرَ لَا يَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذات بينكم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 الذينَ يُقمونَ الصَّلاةَ وَمَِّا رَزَقُونَهُم ي فيِ قُون قُلئِكَهُم المُؤمننونَ حَقَّ لَم دَجة ع دَ رَبِّهِم وَمَؤفَِة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 وما جعل لهم ضامئا الا بشروا وليطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم الله اكبر يا الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 اللهم إذ يوشيكم نعاس امنتم منه وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم, به ليطهركم به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 سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا قُلِ اللَّهُ وَمَيْ يُشَاقِقِ اللهَا وَرَرسُ لَهُ فَإَِّ اللهَّه شَديدُ العقابَ ذَلِكُمْ فَذُوقُوه وَأََّ لِْكَافِينَ عذاَابًا النَّ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 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله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 وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدَ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده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 As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-rahmani ar-raheem Maliki yawmi addin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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allah أكبر Alhamdulillah Rabbil Alameen Arrahman Arrahim Maliki Yawm الدين Iyaka na'abud Wa Iyaka nasta'iin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر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 Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Astaghfirullah Subhanallahi al-Quddus Subhanah wa Ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innahu wallahu ahad Allahus samadu lam yalidu wa lam yuladu wa lam yakun lehu kufuwa ahad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon Wasalamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waja'alhu lana hücceta ya rabbal ailemin rabbi qilingan khatm-i Qur'anlarindar qahiyin naqsini qabul ailegin khasir bulgan sahablerden utgan barche ahli iman ahli islamlarine khususan cemaatimizde khulkotarib utirgallardan utgallarine khatm-i Qur'anine utgallarge baghishlab otalarge baghishlab klishkan iken Allah Ta'ala ana shu savoblardan hosil bo'lgan ajrlardan o'zing bahramand aylagin. Alloh taoloy yotgan joylarini bir bog'chaga aylantirgan. Holi hayotlikda, holi hayotlik vaqtlardagi iymonlari, amali solihlarni o'zlariga hamroh aylah. Haqlardagi duolarni qabul aylab, oxiratdagi maqomlaridan yuksalishligini Alloh o'zing nasib qilgan. Alloh taoloy qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan rozalarimizni, o'qilgan tarovih namozlarimizni hammasini Alloh taolo dargohida husniga qabul ayla. Xato -ka kamchilik, af, xato kamchiliklarni af qil. Alloh taolo imon bilan savob umidida tutgan rozalarimiz va samiy bo'lgan Qur'onlarimizni Alloh oxiratda shafoatchi bo'lib jannatga yetaklab olib kirishni o'zing nasib qilgan Alloh taolo jamoatimizning ichidagi bemorlarimizga shifo ato qil. Dard Dert, chekkan dardlarini, xato kamchiliklari uchun kafforat bo'lmoqining nasib aylah. Mushkullarimizni oson qil, hojatlarimizni ravo aylah. Ta Alloh taolo qarzdorlarga o'zining najot ber. Duogoylarimizni umrlariga, rizqlariga baraka ber, haqlarimizga duo goy qil. barzan tezuiyotlarimizni Allah ta Allah salaiyatli ayla o'zinni yaxshidandigon rasuli Akram sallallahu alihi wasallamga munosib ummad bo'ladigan diningga Shar'atinga musulmonlarga xizmatchi bo'ladigon solihu sa hallardan aylagin Allah ta Allah kasbarlarimizga bara ka ber halaldan toib o'zinyni rozligin uchun sarflashdi in ini hammmamiz uchun miyassar ayla Allah ta bu yerda o'zingizni baytingda Ramazonning muborak kechalarida mana shunday holatda ibodat qilib, o'zingizga iltijo qilishligimizga sababchi bo'lib turgan ko'pchilik insonlari bor. Muhtaram mufti hazratlar boshchilik musulmonlar idorasi, Toshkent vakilligi, mana bu masjid, masjid jamoasi bu hatmi i Qur'onlarni xalqimizga, musulmonlarga uzatishda xizmat qilyotgan bir qancha bu yerda azizlarimiz bor, yigitlarimiz bor. Hammalarini qilyotgan xizmatlarini, ajr-sawablarini ko'paytirib bergan. Bu hatmo Qur'onlarni go'zal holatda tajvid bilan bizga o'qib beryotgan qoridoromlarimizni ham Alloh o'zing hifzi himoyasida asragin. elni yurtni yurtni ichida musulmonlarni ichida Qur'oning nuri ni taratib borishliklarini Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Alloh taolam hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga o'zing musharraf qilgan, yurtimizni ham Alloh taolam jannat makon yurtlardan, xalqimizni o'zining rozi qiladigan xalqlardan bo'lishliklarini Allah o'zing muvaffaq qil. Hammalarimizni Alloh taoloh bu Ramazonni faizidan, barakotidan nasibador aylab